فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فما يغني عنه ماله إذا تردى إِ عَلَْن لَهدَا وَإَِّ لَنالَآخِرَةَوأُولَا فَأَن ذَرتُكُم نار تَلَ الَّ لَا يَصلْلَهاَا إِ الأشْقَا الذي كَذَّبَ وَتَوَلَّ وَسجََّبُهَا الأدْق الذي يُكمَا لَهُ يتَزَكا وَماَا لِحَدٍ عِدَهُ مِن يَعْمٍَ تُجنزَا إَّ بَتِ غَ أَوجههِ رَبِّهِ الأعلَ وَلَ سَْوفَ